موت لازم نمشي مهما يكون مكتوب لنا فيه احمي حلمك سيب احساسك ياه ليله تحلم بيه موت لازم نمشي مهما يكون مكتوب لنا فيه احمي حلمك سيب احساسك ياه ليله تحلم بيه اسوينا خري Dziewczyny, bez imprezy, bez imprezy, bez imprezy, bez imprezy, bez